Anzal Allah min Allah min al-asma'in ma'ın, بعد موتها وبث فيها وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الرياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ الآياتِ الَّلَّقَمِ يَعْقِلُونَ